أن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقى والقمر يتسفق لتركب النقب قنع فما لهم لا يؤمنون وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون